ما كل رجال يوافق الجوي بعض الوجيه البعد عنها تجارة أقدر الطيب لو إنه عدوي ولا الرديل وهو قريب خسارة وكره طريق خافي ومتلوي وأهل العيارة تهتني بالعيارة أحد اليام انطاح يبقى متطوي وحد قبل طيحت ما أخذ قرارة وحد جزم بالطيب وحد ينوي وحد يمين الطيب وحد يساره وحد الرواب الطيب وحد يروي وشخص يكن وشخص عنده جساره واللي يسولف بالفعل ما يسوي خف من هذاك اللي يغطي استاره وندري إني ما بعد شفت توي لكن جمعت من البدو والحضارة من لنك وابيد الزمان المكوي ما هو مميز برد وقته وناره وأنا الربع الجود أباشب ضوي وبحط للقلب الفهيم اعتباره